انا بحالي بنيت انا بحالي بنيت انا بحالي بنيت انا ربي صيب حالي فرج همي ليا ادعوك يا علي سر علنيا ربي صيب حالي فرج همي ليا انا بحالي بليت انا بحالي بليت انا بحالي بليت انا بحالي يا علي سر علنيا طب صيب حالي فرج همي ليا ادعوك يا علي سر عليا طب صيب حالي فرج همي ليا أنا, لي انا بحالي بنيت انا بحالي بليت انا انا انا بحالي بنيت انا بحالي بنيت بحالي انا بحالي انا بحالي بنيت لك عدت أنا دم يا من تنجي عبدك من حلول الظلم اسرفت في ذنبي وفرنك ظله فهل لي يا قلبي وبصر عيني بنو انا بحالي ليه انا بحالي ليه انا بحالي ليه انا بحالي ليه انا بحالي برج حم بلي انا بحالي بنيت انا بحالي بنيت انا بحالي بنيت انا بحالي انا بحالي انا بحالي بنيت اسجد لك ضعفي بالليل الذغشي احميني من نفسي وطريق اللي مشي رحماك يا ربي عبدك هذا بشر انت اللي تسمعني وانت العين نظرت انا بحالي بلي يي يي يا علي سر علني ربي صيب حالي فرج همي يا يا علي سر علني ربي صيب حالي تهمني انا بحالي ملي انا بحالي ملي انا بحالي ملي انا بحالي انا بحالي بحالي انا بحالي انا بحالي انا بحالي, أنا بحالي أفنيت من عمري كل شي فيا سودا اهديني من بزيد علي هدي يا زيد هدى اغفر لي كل ذنبي من عفوك يا ما بغيت الا رحمه وانت سر على ربي صيب حالي فرج همي اليوم ادعوك يا قدس نور علنيا ربي صيب حالي فرج همي اليوم انا بحالي بليد انا بحالي بليد <سؤال nem bo vivir reveals> انا بحالي بليد ما قدرتك <لبنا> يا ابن آدم قدير <جديد> ادوك يا ربي بدل شني بخير ادوك يا علي سر على ربي صيب حالي فرج همي ليا يييي يا علي سر على ابي صيب حالي انا بحالي انا بني انا بحالي بليت انا بني <تصفيق> قدمت لكم هذه الانشوده من موقع شبكة ملام